وفي ليلة الجمعة الليلة الزهراء التي يسمع الذي فيها الدعاء بنفسه فقم وصل ركعتين بنية قضاء الحاجة النية محلها القلب واجعل نيتك قضاء حاجتك وحاجتك هي أن يزود الله بناتك بالصالحين بالصالحين فإذا ما سلمت التسليمتين بعد الفراغ من صلاة الركعتين والركعتان عضي وتان تقرأ بهما بالفاتحة وصورة بعد الفاتحة اي سورة توجه الى الله بعد ذلك وكل هذا الذكر الذي علم لا رسول الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك مجدات رحمتك وعذائما منصرتك والسلامة من كل إفر والغنيمة من كل در والعثمة من كل ذم لا تدعني جمبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين هذا دعاء رسول الله لقضاء الحاجة. لقضاء الحاجة. فاقرأه ليقضي الله حاجتك. هناك شيء اخر. الضواء الاخر. اذا كانت ليلة الجمعة واردت ان يعدل الله الحالة لجناتك بالصالحين. فاقرأ صورة ولم نشرح لك صدرة 314 مرة. بجنازة وعدد المشاهدين يوم بدر المعرة وكلما قرأتها عشر مرات تقول اللهم اشرح تقرأ أولادي آدم وبنات حواء اللهم اشرح تقرأ أولادي آدم وبنات حواء اذا ما قرأتها كل عشر مرات وهي ثلاثمائة واربع عشرة مرة فاجعلوا هذا الدعاء اللهم اشرح صدر اولاد ادم وذلات حواء هذا ذكر جرته انا ففتح الله الباب بعدما اغلق الباب بالمزاليج والمصاريع فاستعملوا هذا الدعاء واستعملوا هذا الزواء تفيه الغذاء والشفاء لأنه من الملك صاحب العزمة والكبرة